يا شذاري حالخ زماوي نسنى سالها حبود يا اختصار الكلي ملذي من نعمه وطعم أتعبتني حافل عقدامي واتعبت الدروب قبل لا يفتح الطريق عند الناس باب يشداري حال خزامة وينسنا سلها فرور يختصار الكل ملاذ من نعمة وطعم والشمال يردني نوع في وجه الجنوب واكسرت طول المسافات واذهبت الركاب يشداري حالخ زماو ونسنسلها حب يختصار الكل ما من بعد ما تطلع الشمس لي وقت الغروب والعيون تمد لابصار واهدافي سرا <تصفيق> يا شداري حال خزا ما وين نسى لها هو يختصار الكل كنت قاصر خطوت انت تحمل وزر الذنوب وتذكر رهبه الخوف في يوم الحساب ليشدار حال خزا ما سالها الناس الهوه يختصار الكل يوم تجزى كل نفس بما كانتك سعوب ويتجرع كل مذنب من ألوان العذاب يشداري حال يختصار الكل ما ما يوم ما تنفع معذير من عبد يتوب كان ما هو قبل موته هديك الربه وتا يشدار حال خزا ما سالها نسالها صار الكل ما لذ من نعمة وطالت كانت, كانت ملك كبيره وعزم ما يذور ني في صالح لحال من بعد الخراب يشدار حال خزا ما ودس نسلها هو يختصار الكل ما لا ذمن نعمه هو قام وبعد ما سكتني يا من الأمر كوب أحمد الله أشرب اليوم من عذب الشرام يشداري حال خزامة ونسنا سلها حبوب يختصار الكل ملاذي من نعمة